صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال واكثر صلى عليك الله ما غيث هبى فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال يا خير مزروع بخير رسالة للنس يا خير الأنام وأطهر نفتك بالأرواح وهي رخيصة ونحرب الغرب الدنيئ الأغبرة يا خير مبعوثين بخير رسالتين للنس يا خير الأنام وأطهر نفتك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغربا الدنيئا الأغبرا لا لن يضرك شتمهم وسبابه والله جل جلاله قد طهرا بسأل صفاء البحر ماذا ضره كلب مشى في شطه وتعثر لا لن يضرك شتمهم وسبابهم والله جل جلاله قد طهر فسى صفاء البحر ماذا ضره كلب مشى في شطه وتعثر كلب مشى في شطه وتعثر نعم الجمال يا خير الورى تعدد حباته بما لو صلى عليك الله ما غيث همى فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى صلى عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله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 ما شج جرح في سبيلك وانبرى صل على المختار أحمد إنه أذكى الأنام وخير من وطئ الثرى يا ربي صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى صل على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرى صلى عليك الله ما غيث همى فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى أعل للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فض نبع بالجداور أو جرا صل عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فض نبع بالجداول أو جرا يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرا صل على المحتار أحمد إنه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 الرمال وأكثر صل عليك الله ما غيث همى فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى صل على المختار أحمد إنه ازكى الانام وخير من وطئ الثرى ازكى الانام وخير من وطئ الثرى الله يا خير الورى تعدد حبات الثماني واثرى صل عليك اللهم غيث اما فوق السهول وبين الجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى أن عليك الله ما غيث همى فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى وبالجبال وبالقراء